لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات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 ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَنُبَئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ نَهَرٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إن لنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار rahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu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 فَإِنْ حَجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعًا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ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 وَشضرَ وَمَا عَامِلَت مِن سُ إِ تَوَدُّ لَ أننَّبَنَهَا وَبَنَهُ أَمَدًا فَعيدَ وَيحَذِركُم الله نَفْسَ واللهُ رَأوفُ بالَِّبَاد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 كَافِرين إِ اللهَّه صفَ آدَمَ وَنُوحَ وَآلَائذِاجِي مَ وَآلَ عِمرانَ على المين ذُّةَ بَعضُهَا مِن بَ بعض وَلهَّهُ سَم عَليم إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلََّا وَضعتهَا قادت رَبِّ إني وَضعتُ غَا أُثوَ اللهَّهُ أَلَم بِمَا وَضعت وَلَي سَذَّكَوكَأُسَ وَلَيْسَ الذَّكَرُكَ الْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فتَقَّ لَه رَبُّهَا بِقَضُولٍ حَسَنِ وَأََتَه نَذَةً حَسَنَ وَكَفَّهَا زَكرّ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 Mصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين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 قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والاخره وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين وَيُكَلِّمُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ إِنَّا يَكُونُ لَنَا وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ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 1. ورسولا إلى بني إسرائيل 2. أني قد جئتكم بآية من ربكم 3. أني أخلق لكم من الطين 4. أني أخلق لكم من الطين كهيئة ف فخ في فكُ طَيرًا فيإذنِ الل فأَ فُخ في فكونُ طَيرًا بإذن اللهِ وَأُوب أُلك مهأَبرصَ وَأحمَتَ بِإذن اللِ وَأ نَّ أُق قُلُون وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ تَأْرَاتِي وَلأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ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 قَّ إلَيا مُّكم فأحكمُ بَينكُم في مكُتُم فيجِ تختَ 7. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ 8. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ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 Pa ha jaka fihimin va dhi ma aka min le mi fa qutalaunatherru abenna ana wa avena ف غآفُ سَكُمثُم م نَ بتَهِفَنَج عَ عَنَّةَ اللَّ علىكَذِبين إِهَا ذَلَهُقَصَصُ الحَّ وَماَا مِنْ إلَهِ إَِّ الله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 Ma kan Ibrahima yehudiya Wala nasraniya Wala kin Kan hanifan musliman Wama kan Min al mushrikin Inna Aulennas B'Ibrahima Lel الذina اتَّبِعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ <المؤمنين> كائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون يا اهل فِـي آيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ وَقَالَ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 وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْغُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوْتِيْتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ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 17. ذلك قَالُوا قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 18. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب الْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ 7. ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 8. وإن منهم لفريقا يلوما أَلْسِنَتَهُم بِكِتَابٍ لِتَحْسَبُوهُم مِّنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ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 مَا وَالنُّبُوَّةُ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّمَن دُونَ بَأَنِ نَبِيٌّ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا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 مَتِ ثُم جَ أَكُم رَسُولُّ صَدِّ قُِّمَا مَعَكُ ثَُّ جَ أَكُم رَسُولُُّ صَدِّ قُِّمَا مَعَكُم لَ تُ 11. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري 12. قالوا أقررنا 13. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد 12. فأولئك هم الفاسقون 13. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكوها وإليه يوجعون.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 وَما أُنزلَ على إذَراغِ م وَإسمعِي لَ وَإح قيع أُبَ وَل سبَطِ وَما أُتمُ سوعي وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 114. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم 115. إن الذين كفروا إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفرون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 طَعَامِكَ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن تَورَاةَ فَتْلُغَاءَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ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 كِتَابٌ مَّبَارَكٌ وَهُدًى لِّلْعَادِمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ 7. Higjul byt men istatak ilyh sabyla 8. Womenn kfar fainna Allah gni unj'anil alamim 9. الكتاب limetak قُل نَبِّئْ آيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لم تصد دُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَنْ يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوا وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن 111. وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا 112. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ تُم بِنْعمنتِجِ إِخخواوان فَأَصبَحتُم بِنَْعمَتِهِ إِخْخونََكُمُم معلَ شَفَاحُ رَة مَِ النَّارِ فَأَنْ قَذَكُم كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعث إِذْ مَآجَأَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ أُمَّةٌ يَبْيَضُّ وُجُوهُهُمْ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ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 114. وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون 115. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق 116. الله يريد ظلما للعالمين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 وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يَطِيلُكُمْ يُوَلُّكُمْ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنْ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَفَاؤُوا بِغَضَبٍ مِنَ الله وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِنَ الله وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ الله وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ 12. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 13. ليسوا سواء 14. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم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 أَلَمْ فَقَوْمٍ ظَلَمُوا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا تَخُذُ بِطَانَةٍ مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالَا لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَالدَّمَاعُ عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أكبر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 كَرِيمُ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَا إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتَقُوا وَقُمْ مِنْ ثَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِين وَمَا جَعَلَهُ الله إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقربوا خائبين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 1. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 2. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفة 3. واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعد للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين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 فِيهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ وَادْخَلَتْ مِنْ قَبْرِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ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 7. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَا الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ 8. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرسل.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 يَهُدُّوكُمْ عَلَى آثَارِكُمْ فَتُمَنُّونَ خَاسِرِينَ بِنِ اللَّهِ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ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 وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي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 129. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على اِتَّصِدُّوا وَلَا تُلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُم غَنِمًا فَأَثَابَكُم غَنِمًا لِكَيْ لَا ذُن عَلَى مَا فاتكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَ ذِلْغَمٍ آمَنَةً نُعاسٍ يغشا قائفةً منكم وطائفة قد أهمت أنفسهم يظنون بالله يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّا أَمْ كَانُوا غُزًّا لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 تَبَعَ عِظَانَ اللهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ قُمْ دَرَجَاتٍ عِندَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ فقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته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 وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمًا الْتِقَالِ جَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا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 11. لذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم 12. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم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 وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمۡ عَلَى ٱلۡغَيۡبِ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَجۡتَبِى مِّنۡ رُّسُلِهِۦ مَن يَشَآءُ فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَإِن تُؤۡمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمۡ أَجۡرٌ عَظِيمٌ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 7. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق 8. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام 117. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكلهم نار قل قد جاءكم رسل اذْكُرْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوا فَقَدْ كُذِّبَ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ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 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي خَلقِ السَّماواتِ وَالأَررضِ وَختِلَ فيِي الَّلِ وَنَّهَارِلَ آياتاتِ ال لُولِأَبابَّ فينَ يَفكُرونَظ اللهََّ قامَ وَقُرودَ وَعَلَ جُنُ بِهِم وَيتَفَكَّرونَ فيِي خَلقِ السماوات والأرض.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 كَرٍ او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا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 7. وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ 8. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد 9. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس